بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونا تذهلوا كل مربعة عما أرضعت تضع كل ذات حمل حملها وترى ما فسكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويستبع كل شيطان مريد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 إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ, من علقة ثم من مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ وَأُنزِلَ مِن لِنُبَيِّنَ لَكُم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَن يُرَدُّ إِلَى لِيَزْوُمُرَ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَٰلِمِ مَا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا فِى ٱلسَّمَآءِ ۚ كُلُّ شَىْءٍ مُّحْضَرٌ إِلَىٰهُ ۚ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عليها الماء وربت مِن كُلِّ زَوْجٍ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي المغسى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آسية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن ال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 ذالكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَنِ الْعَبِيدِ وَأَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ فَيُرْنِقُ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 إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينصر بسبب إلى السماء ثم من يقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بيناس وأن الله يهدي إن الله يفصل بينهم يَوْمَ القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له مَن في السماوات وَمَن في الأرض والشمس والقمر وَ وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكر إن الله يفعل ما يشاء هذا لقصمان اختصموا في ربهم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 وفرجوا منها من رم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتنا الأنهار يحََّونََ فيِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ منِنْ ذَهَ بِ وَدُ اللآ وَلبَاسُهُم فيِيهَا حَريد وَهُدُ إ الصَّبِ مِن القَونِ وَهُد إ صاطِحميد الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعل الله للناس الذي جعله للناس سواء للعاكف فيه والباج ومن يريد فيه بلهاد بظلم من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين واركع السجود وأزن في الناس فَأُسْنِدَ الْحَجُّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَئِسُونَ مِنْ كُلِّ تَجَنُّبٍ قُلْ لَا يَشَاءُ مَا نَفَعَ عَلَيْهِمْ وَيَلْكُسُ اللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيلٍ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ الْيَقْضُوا تَفَسِهُِمْ وَالْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَالْيَفْرِقُوا وَفُوا بِالدَّيْنِ لَا يُخَافُونَ أَذَالِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوتان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله ويعم شركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من سقوى القلوب لكم فيها ملاقعين أجل مسمى ثم ما حين لها الى البيت العتيق اولي كل امه جعلنا من سكن يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فاذا هوكم واحد فله اسم وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ فاذكروا اسم الله عليها عصرا فاذا وجبت جنوبها فاذا وجبت جنوبها فسلوا منها واطعموا قانعا والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لعومها ولا ذناؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين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 وَالَّذِينَ دَفَعُوا لِلَّهِ نَفْسَهُمْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَّهُ الذِّمَّةُ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ لَّهُنَّ الذِّمَّةُ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَا يَخْشَوْنَ إِلَّا اللَّهَ ۗ وَمَن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 فَكَيِّمٌ مِنْ قَوِيَّةٍ أَهْلَكناها وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوسِهَا وَبِئْرٌ مُعَطَّلَةٌ وَقَصْرٌ مَّشِيدٌ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا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 وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعجون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أل لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم معفرة ورزق كريم والذين تعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا لَيْسَ كَمِثْلِ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا سَمِعْنَا إِلَّا إِذَا سَمِعْنَا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيُنْسِخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يحكم اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَأَلْيَعلمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ قُلْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَإِذَا قُضِيَ تَلْهُو قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مريش حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ يَوْمُ السَّاعَةِ بَعَثَ أَعْيُنَهُمْ مَاذَا أَبْيَضُّ النَّاصِعِينَ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ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 وَإِن اللهَّ لَهُ خَير الرزِكين لَ دِخلًَاَّهُم مُدخَلََ رَبَعُونَ وَإِنَّ اللهَّهَ لَعَم حَلم ذَلكَ وَمَن قَالَ دَاوُدُ إِنِّي اسْتَغْفَرْتُ لِذَنْبِي إِنَّهُ كَانَ ذَنْبًا عَظِيمًا وَلَئِنْ أَصْبَحَ لِيَ نَصْرٌ لَأَكُنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ رَحِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُنَجِّلُ اللَّيْلَ في النهار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 تصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو العني الحميد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 الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لسفور لكل إمة جعلنا من فكلهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك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 لَهُمْ بِهِ عِلَلٌ وَأَمَالِ الضَّالِّينَ مِن نَّصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَسْعَوْنَ يَسْقُطُونَ بِالَّذِينَ يَكْفُرُونَ عَلَيْهِمْ آيات قُل أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُم مَّا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ يَكُونُ ذُبَابُهُ وَلَوْ جَسَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ الضَّعْفُ قَانِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرَ اللَّهُ عَطَى قَدْرَهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم مَا بين أيديهم وَمَا خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين فَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَفِي هَذَا يَأْمُرُكُمُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير